66 66 సర్వనామాలు ఒకటి నేను నాది నా انا يا الخاص بي انا يا الخاص بي ناكونا تاالا كانابوروتو ليدو انا لا اجد مفتاحي انا لا اجد مفتاحي ناكونا تيكيت كانابوروتو ليدو انا لا اجد تذكره سفري انا لا اجد تذكرت سفري نوفو ميرو ني دي مي دي انت كاف الخاص بك انت كا الخاص بك ميتا لالو ميك كنبدايا هل وجدت مفتاحك هل وجدت مفتاحك مي تيكت ميك كنبديندا هل وجدت تذكره سفرك هل وجدت تذكره سفرك اعطني اعطيني هو هاء الخاص به هو ها الخاص به اعطيني تعلمي اكد عنده مين قلت لها هل تعرف اين مفتاحه هل تعرف اين مفتاحه اعطني تيكت يقدو عنده meek telsa هل تعرف اين تذكره سفره هل تعرف اين تذكره سفره عامي عامدي هي ها الخاص بها هي ها الخاص بها عام الدبو ويندي قد ضاعت نقودها قد ضاعت نقودها ماريو عام الكريدت كارد كودا ويندي وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه منو منى نحن نا الخاص بنا نحن نا الخاص بنا منا تاتا غاريكي वंटलो बालेदु جدنا مريض جدنا مريض منا با ما ناي نمما اممما كولا ساغا اوندي جدتنا بعافيه جدتنا بعافيه نوو ميرو ني دي مي دي انتم انتن كم كن الخاص بكم بكم انتم انتن كم كن الخاص بكم بكم بالللو مي نانا غاري اكدونارو اين ابوكم يا اطفال اين ابوكم يا اطفال بلل مي امي اكد عندي اين امكم يا اطفال اين امكم يا اطفال